بسم الله الرحمن الرحيم والله بسم الله الرحمن الرحيم والله إن الإنسان لفي خش إن الإنسان لفي خش إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتوافو بالحد وتوافو بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتوافو بالحد وتوافو.